إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد اختلفت العلماء في ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والشافعي في أصح القولين إلى أنه يقدم الميتة وعن الشافعي رحمه الله تعالى قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول بأن المحرم إن ذكى صيدا لم يكن ميته والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد له ويكون ميته والميتة أخف من الصيد للمحرم لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاستياد وحرمة القتل وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله في سورة المائدة وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن والشعبي واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه وإباحة الصيد للضرورة مجهد فيها والمنصوص عليه أولى، لا فإن لم يجد المضطر إلا صيدا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله الشبع منه على التحقيق لأنه بالضروره وعدم وجود غيره صار مذكا ذكاه شرعيه طاهرا حلالا فليس بميته ولذا تجب ذكاته الشرعيه ولا يجوز قتله والأكل منه بغير ذكاه ولو وجد المضطر ميته ولحم خنزير أو انسانا ميتا فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الادمي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 وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع والله تعالى أعلم المسألة السادسة هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال الأول المنع مطلقا الثاني الإباحة مطلقا الثالث الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها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 فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء والظاهر إباحتها لإساغة غصة خيف بها الهلاك وعليه جل أهل العلم والفرق بين إساقة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش قال الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة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 وإذا قلنا إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصه فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش انتهى بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه الله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 وما ذكره إمام الحرمين والابهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب ايضا والعلم عند الله تعالى ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزروع أو بماشية فيها لبن فإن كان مضطرا اضطرارا يبيح الميته فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعا ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير مضطر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 وعموم قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ونحو ذلك من الأدلة وحجة من قال بالإباحة مطلقا أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ما فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليحتلب وليشرب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 فإن حملته بين يديك فهو ثبان يقال قد تثبنت ثبانا فإن حملته على ظهرك فهو الحال يقال منه قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك فإن جعلته في حضنك فهو خبنة ومنه حديث عمر بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة يقال فيه خبنت أخبن خبنة قاله القرطبي وما روي عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برده فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم نقله صاحب المغني وحمل أهل القول الأول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغمري رضي الله عنه قال أصابتنا عاما مخمصه فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ذوبة وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر رضي الله عنه قال أبو عبيدة وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته ثم قال قلت لأن الأصل المتفق عليه تحريم ما للغير إلا بطيب نفس منه فإن كانت هناك عادة بعمل مثل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم انتهى منه وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه بالحائط دليل على شح صاحبه به وعدم مسامحته فيه وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي الذمي فلا يجوز بحال غير ظاهر ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوالدي